اللهم انا عبيدك وبنو عبيدك وبنو ايمانك نواصلنا بيدك ما ضن فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سم أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى صروه الى يوم الدين اما بعد ادم رحمهكم الله اننا اجتمعنا في هذا المكان ولن لقاء هذا الا لغایه عظيمه الا وهي المحبه والموده والاخاء لله عز وجل ولذا فإن اجتماعنا هذا كان بعنوان لقاء الأحبة اعلموا رحمكم الله أن الامم لا تقوم وأن الشعوب لا تحيا إلا إذا انتشر الود وانتشرت المحبة بين أفراد المجتمع ومن أعظم الأخلاق التي تؤصل المودة وتقوي المحبة في الله عز وجل غلوك الايثار هذا الغلوك العظيم الذي معناه ان تؤثر غيرك على نفسك وليس عندك سوى ما ااتت به اخوك على نفسك ان تؤثر اخاك على نفسك وليس عندك سوى ما ااتت به اخاك على نفسك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر الناس على نفسه صلى الله عليه وسلم وكان سببه أو من, من سبب هذا الخلق أن الناس دخلوا في دين الله عز وجل فقد ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله فأعطاه غنما بين جبلين فعاد الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت نسائه وكل امرأة منهن تقول ليس عندنا الا الماء فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وقال من يضم هذا يرحمه الله فقال رجل في القوم يكنى بأبي طلحه فقال انا يا رسول الله فاخذ ابو طلحه الرجل الى بيته وقال لمراته اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة ليس عندنا إلا قوت الصبية فقال الرجل لمرأته أصبحي سراجك وهيئي طعامك ونومي صبيانك فأصبحت المرأة سراجها ونومت صبيانها وهيئت طعامها ثم قامت المرأة على أنها تصلح المصباح فأطفأت فجعل يريانه أنهم يأكلان وباتا طاويين فلما أصبح غدر الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله قد عجب الليلة من صنيعكما مع ضيفكما وفي رواية. إن الله قد ضحك الليلة لصنيعكما مع ضيفكما ونزل قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون انظروا رحمكم الله إلى أهل هذا البيت إن الرجل بات هو وأبنانه وزوجته جميع أهل البيت باتوا وهم جوعا من أجل الإكرام هذا الضيف فقد آثروا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم والإيثار إخوة الكرام من أعظم الخلق التي تربط الأخوة وتوثقها وتعظمها بين العباد نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار فألفى صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقال سعد لعبد الرحمن رضي الله عنه يا اخي هذا مالي فخذ نصفه هذا مالي فخذ نصفه وان لي زوجتين فانظر أيتهما اعجب اليك وطلق فإذا انقضت عدتها تزوجتها فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك ولكن دلني على السوق فدله على السوق انظر رحمة الله إلى صنيع سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف أراد أن يقسم معه المال وأن يقسم معه النساء وهذا يؤكد الأخوة ويؤصل المحبة في الله عز وجل إخوة الكرام ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن رجلا وفي بعض الروايات أن يتيما اتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي رجلا من الصحابة لأن اليتيم أراد أن يبني بيتا وفي رواية أراد أن يبني حائطا فكان بين بيته وبين حائط هذا الرجل نخلة تحول بينه وبين بناء هذا البيت فأراد أن يقطع النخلة فأبى صاحب البستان أن يقطع النخلة فذهب اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي صاحب البستان في نخلته فطلب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب, الحائط صاحب البستان فقال له اعطه النخلة ولك مثلها في الجنة فقال الرجل لا وإنما غضب لأنه شكي للنبي صلى الله عليه وسلم في ماله فقال الرجل لا قال اعطه النخلة ولك مثلها في الجنة فقال لا فلما انصرف الرجل قام رجل في المجلس فقال يا رسول الله أرأيت ان اشتريت نخلة وأعطيتها ليتيم ألي مثلها في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال صلى الله عليه وسلم نعم فذهب إلى هذا الرجل إلى صاحب النخلة فقال وأعطيك بدل النخلة حائطي قيل أن له حائط به ست نخلة فقال نعم لا حاجة لي في نخلة شكيت فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فباع الحائط وفي الحائط بيت, بيت الرجل ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد اشتريت النخلة بحائطي ألي مثلها في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم كم من عذق راح وفي رواية رداح كم من يعني من دخل كم من عذق راح لأبي في الجنة ما قالها مرة ولا مرتين بل جعل يرددها صلى الله عليه وسلم هكذا كان الصحابة رضي الله عنه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه داه وصار على نهجه واقتفى اثره إلى يوم الدين أما بعد عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق كانت صائمة والأثر اخرجه مالك في موطئه كانت صائمة ثم جاءت مسكينة تسأل قبل المغرب ولم يكن عندها إلا رغيف لتفطر عليه، فقالت للجارية أعطها الرغيق، فقالت يا أم المؤمنين ليس عندك ما تفطرين عليه، قالت أعطها الرغيق، فأعطت الجارية المرأة الرغيق، ثم لما أذن المؤذن ما تعودنا منهم الهدية ما كانوا يهدوننا فإذا بأهل بيت يهدوننا شاة محنودة يعني موضوعة في العجين وهذا من أفضل طعام العرب فإذا بأهل بيت يهدوننا شاة محنودة فلما وضعت الشاة قلت للجارية أو قالت عائشة للجارية كلي أليس هذا خير من رغيفك؟ كلي أليس هذا خير من رغيفك لما آثرت عائشة رضي الله عنها السائلة على نفسها رزقها الله, الله عز وجل فلنتضر لا تظن أنك إن أخرجت ما معك من المال لله عز وجل أو ما عندك من الطعام ابتغاء وجه الله أن الله جل وعلا لن يمزغك بل إن الله سيضاعف لك الحسنات ويرفع لك الدرجات ويوسع لك في الأرزاق أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بخلق الإيثار اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم منصور الإسلام وأعز المسلمين اللهم وسع الاسلام وعز المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم